ان الى الرحيم do yeah. it. and you know sabi a i ni هوبي اييه لا Oh <laughs> All right. <تصفيق> مُسْتَكِينٌ على خُرُوشِ رِبَاطِها عَالِمٌ بِاسْمِهِ وَيَا لَنَا لَمْ كذبان فيهنّ قاصرات الطرف لم يقم بهنّ إن سُقَّلهم ولا جَعَل يا قوتو <تصفيق> هل جذاء الإحسان إلا الإحسان فبأجل أجل Oh, okay. God. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. food uh -huh. Amen. <laughs> فيما Thু ma بی ای ای آن في اينا يا رب بكما توكل بأي أي آل يربكوا ما تكذبان. Biku a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 لصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضون